لَقَدِ ابْتَرَ الوِفْتَ مِمَّن قَبْلُ وَقَلَّ بُلَكَ الْأُمُورُ حَتَّى أَتَى الْحَقُّ وَظَهَرَ وَمَيدَن قُم مَن يَقُولُ ذَلِ وَلَتَفْتِنِ أَنَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُ وَإِنَّ جَنَّمَ لَمُحِ فَأَنْتَ بِالْكَافِرِينَ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْؤُ وَمَا إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخْفَنَّا أَمْرًا آمِنٌ قَبْلَ رَايَتِهِمْ وَ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 قُلْ أَنْتَ رَبٌّ صُنَّبِنَا إِلَّا إِذَا الْحُسْنَى يَعِينُ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنَّا وَنَحْنُ نَتَرَبصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَّ عِنْدِهِ أَوْ بِأَنَّ دِينًا فَتَوَبَّصُوا يَصْغُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّنْفِقِينَ اسيقين وما منعوه انْتُقُبْنَ مِنْ غُبْنٍ فَقَاتُغُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ نَصَاعَةَ إِلَّا وَلَا يَطُونَ الصَّنَأَ إِلَّا وَغُم قَسَلًا وَلَنْ يُنْفِقُونَ إِلَّا